يا Badr Al-Imamah, bi يا al-Zahamah, Ya Badr Al-Imamah, Bi-diyaki al-Zahamah, Yambedk kahilin nathur, A-tolub ghaibu hathur, Yambedk kahilin nathur, بتوضيح لنصر oh yeah. نورك من ميلادي نهتيف لك يا غالي نورك من ميلادي نهتيف لك يا غالي جيتك تجبر الخاطر أطلوب غايب وحاضر جيتك تجبر الخاطر أطلوب غايب وحاضر بيدك الزعام اطلوب غايب وحاضر يمتف كحل الناظر اطلوب غايب وحاضر بيديك الزعامة بيديك الزعامة رسمناك بجفنة اول قلب مثل حب الرسول الحب علينا اللي حسن واللي ماك وبساعه ظهورك سويت كل مسره وبساعه ظهورك سويت كل مسره وكل ما منعنك خاسر اطموب زايب وحاضر كل ما منعنك خاسر اطموب زايب kel zaama ya badr e imane midiyak kel zaama ya badr e imane midiyak kel zaama yentak ya hilolador otlo mozaibu hazor ya entak ya hilolador otlo mozaibu hazor midiyak نور الازمان ونقسم بالرسالة جف فيها <تصفيق> العدالة ونقسم بالرسالة جف فيها <تصفيق> العدالة وكلين كون زعامه يا بدر الايمان بي دي يا ك الزعامه يمد وحاضر بي دي يا ك الزعامه من تسجيلات احمد شاكر العبود بي دي يا ك الزعامه بي kinada nine yuruxlas nak umruna unurak min lehna batchu totu lug ghaib u hadir unurak bidiyakil zaamen bidiyakil zaamen ya madri imam bidiyakil zaamen زعامه يمتهك حلل نابو اطلل وغايب وحاضر يمتهك حلل نابو اطلل وغايب وحاضر بيدي الزعامه بيدي الزعامه انا حك اسمع يا نرد حد لها صالح ويا ميلادك وميلادك محبه واحلى عياد يا خداني وحبك جنناني يا وطن الغايب وحاضر بدي اكل زعامل بدي اكل زعامل is <laughs> the